يقول قسم الحديث عن جابر إنما قسم فعاد على من الغنم ببذنة فإذا كانت كذلك هي إنها يشارك في السبع ثم هو أي اكثر أكثر لحمة سبع البذنة أكثر لحمان من الشاك احيانا فعلى هذا الصحيح يجب التشريك فيه إن شاء الله وأفضل ما يجوا من الضأن ما له نصف سنة، يقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نع نعمة أو نعمة الجذع من الضأن، رواه أحمد والترمذي، وفي حديث عبود بن عامر رضي الله تعالى عنه، فقلت يا رسول الله، أصابني جذع أرى ضحذه مستفط عليه، ويرى بنوم الصوف على ظهره، قال الخلاصي. هي أفضل معروفا أنها من أغرب المال إلى النفس يغضلونها على النعوذ لما كان كذلك كانت أمحس وأغلى ثمنا وارغب لحما فلما كان كذلك اكتذي بيابس من صغيرة فتجزئ الاوصيه منها اذا كان لها نصف سنه وتسمى جزعه من نعجه او كبش يعني رحابيه التي سمعنا ان, أن الجذع يجزي عن الرحابه والجذع اسم لما تم نصف سنة إذا تم سنة فإنه يسمى هنيا واما قبل ذلك فإنه إذا تم نصف سنة يسمى جذع وأعلانته كما سمعنا نوم الطوفي على الرحلة يقول إنه ماذا بين ستة الأشهر فإن الصوف يكون منتشر فهو يعني شعره الذي عليه سمى صوفة فيكون الشعر واقفا فإذا تم نصف السنة تدلع هذا معنى نومه يومه التباده بعضه ببعض كأنه ملبت وقبل ذلك كان واقفا منتشرا هذه علامة وقد يعرف أيضا باسم لكن الغالب أنه ما يعرفه إلا بالشعب ويعرف أيضا بالأشهر بالحساب يعني يسأل الذي باعه مساولا فإذا أخبر بأنه قد تم له سنه سنة فهجأ ذنفه وتختلف ايضا يعني الكباش وأنه تحتلف بعضه قد يكون جذعا وكنه أو جرمه صغير وبعضه يكون جذعا وهو كبير يعني قد يقول بعضهم إنه هنك وهذا في الحال يجي إن شاء الله وتعرفون أن الإجزاء يراد به إجداؤه عن واجب فأما إذا كان عن نهل أو سنة فإنه ما يسمى أرخيه ولكن يسمى قربانا أو قربة أو ما يشبه ذلك فإنه لو ذبح ابن أربعة أشهر أو خمسة أشهر ما يقال لك بحيت إنما يقال لك تفذقت وتخفضت بقربان ولكن لا تعده أرخيه ولا يكون مجزئا عن واجب لو كان واجبا عليه النذر فذبح كبشا له خمسة اشهر ونصف لم يجزئ عن النذر وهكذا دم التمكر ودم القران ودم الجبران لا بد فيه من بلوغ هذا السجن لا لا بد من تحقق أنه بلغ السنة المجيئة لا. ومن له سنة للحديث لا تذبحوا الا مسنه فإن عز عليكم فاذبحوا جذع من الظالم رواه مسلم وغيره وعن مجاشع رضي الله تعالى عنه مرفوعة ان جذع يوفي ما توفي منه الثنيه إن جذع يوفي ما منه الثانية. صواه أبو داود وابن رواجة وهو محبور على جمع الضاله ما تقدم لذا المعض لابد أن تكون السيف وقد كم كمل لها سنة وتسمى هنية فالسنية ما تمت سنة لذا وذلغت كذلك عزيئته إذا نقصت إن كانت سنها أحد عشر شاهداً ونصفاً لا تجد وذلك لهذا الحديث لا تذبحوا إلا مسلم فإن عز عليكم فاذبحوا ثمية من الضئف فدل على نعيم جبعة من الضئف جذعه من الله جذعه لأن الله لا يجد فيه إلا مسنة والسنة هي الثنية التي قد قد عدت ثنيتها إذن المعذو لا بد فيها من تمام سنة وسواء كانت أغفية يعني واجبة أو كانت هديا تطوعا أو كانت جمى تمتع أو جمى قيران أو جمى جبران بد أن تكون قد تم التنح وبذلك يعرف خطأ كثير من الذين يلبحون بمكة أنهم يلبحون من المعزي ما لم يبلغ نصف السنة إن شاء أنه قد زبها سايس أو عينز صغيرة لأن جرمها صغيرا والغالب أيضا أن سنها صغير ويعتقدون أنها لا اسمه ذب إذا قيل لهم عليك ذب يعتقد أن كلمة دم يكفي فيه إراقة دم ما يستطع منه أنه ذبح ولكن لما ورد تحديد الأثنان أصبح التحديد عاما في كل شيء واجب فإذاً من ذهب غير الثنية من المعز ثلاثة سنة ومن البقر والجاموس ما له ثلاثان ومن الزقر ما له خمس سنين لما سبق لأن الزقر و الجواميس الجوانيس فلا بد من سنتين وكذلك الإبل ومثله البكاثي لا بد من أربع خمس سنين وذلك لأن ما الخمس يعتبر صغيرا ت... يعني لا تدل أن تسمى سنية إلا إذا كمل لها خمس سنين وما وقدونه ذلك لأنها أقل ولو كانت تجديف الأم في الزكاة كما تقدم أنه يدفع في الزكاة بنت مخاض لا سنة وبنتلبون لا سنتان وحقه لا ثلاث سنين وجزاء لا أربع سنين لكن هذه لا يعتبر فيها أنها تزبح. إنما تبذأ كصدقة واهلها غالبا الذين ياخذونها يأخذونها ينمونها ويغزونها فهي لذلك السن ما بلغت السن التي تكون كاملة بل لا تزال ناطفة صغيرة فإذا تمت خمس سنين اعتبرت قد تمت يعني تم جرمها غالبا وانتهى أو طعب الانتها كبر جثتها هذا من الأبن وكذلك من البقر والجواميس فعنا كل حال لما وردت ولما وردت الغصة في الذابح اعتبرنا السن الكامل ومع ذلك يعتبر سن ناقص ما يكفي أن يتقرب به إذا نعلم هذا أن شرعية هذه القرابين في الأضاحة في الهدايا إنما هو إظهارا لشعائر الله لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم لشعائر الله والشعائر بمعنى المشاعر والعلامات التي تتخذ قربة العبادة فهي وهذه السنة إن شاء الله تنبت من أفضل القربات. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسولنا. ياتي بعض الأسئلة. قراته اذا ما يكتب بان هو ما له ثنتان نقول ليس كذلك بل الكبش هو ذكر رائد اسمه كبش ولو كان صغيرا أو كبيرا لكن إذا بلغ ستة عشر يسمى كبش ولكن جدى وإذا ثم له سنة فيثمى هني من الكباش وهكذا هذا يقول أردت أنه ضحي عن بعض الأصار هل يجبوا إكرا إسمائهم؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند الزبث من ضحي عنه قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد وقال هذا عن من لن يضحي من أمة محمد أو عن أمة محمد فعلى هذا إذا كانت الأرضية لاموات فإنك تذكر أسمعهم تقول اللهم تقبل هذه الأرضية عن فلان وفلان وإذا كانت إذا كانت الصفة تكفي هربا إذا كان مثلا لك اخوه قد ماتت تقول اللهم تقبلها عن اخوتك <تصفيق> او تريدها عن ابويك تقول اللهم تقبلها عن ابويك ولن تذكر اسماءهم فاما اذا كانت عن اشخاص معينين فتذكر اسماءهم اللهم تقالي اضحيته هنا اللهم تقبلها عن هناك وعلى كل حال لولا فالكب اكتفي بالنية بالنية لأن النية تميز ما يلعبه لكن عملا به بالاتباع الأفضل لكبه وهذا يقول هذا الناس من الحادي أن يرحي معانها أنه الحادي العجب عليه إذا كان مثلا متمتع هل الأفضل أن يرحي أم لا؟ يختار الشيخ الإسلام بن تيمية أن الحاج ما يجمع بين هادياً وأرثية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذبح الهدي ولم يذكر أنه ذبح أنا ذلك أرثية فنحن نختار أنه إذا أردائي ضحي يجعل الأرثية في بلده يوصي أهله أن يذبح عني أرثية وذلك لأن هذه مكة يتل الانتفاع بها لكذرة اللحون فإذا مليحت في البنى فقد يكون النحو بها أكثر وإن اقتصر على نجحة التمتع أو الهدي كفت كما يختاره شيخ الإسلام هل يستغفر ابن الوحي اذا ارى يكون في بلاده بحيث انه لو سافر الى مدينه غير بلاده وقد وصى اهله ان يمحو اوصيته يقول يجوز عنه في كل مكان يجوز لك ان توصي أهلك ان يمحوها وانت في مكه و لك ان تشتريها وتقولوا أرسلها إلى البلده الفلانيه التي فيها بقره أو القريه يقول اهل بلدي انا في الرياض مثلا واهل البلد كلهم يصحون ان اشياء فيها ولكن ارسلها الى بلده او الى بلده فيها بقره واوصي عليها يذبحوها عني او عن والدي وتصدقوا بها فهذا هو الأفضل إذا كان الانتفاع بها في القرى أفضل اكثر يقول هذا السائل شيخ الاسلام رحمه الله يرى هجوم الاضحيه لانها لم تكن مقرر بالصلاه ويرد على الذين يقولون بالاستحباب في دليلهم من اراد ان يضحوا دخل عليه العشر والحديث فهم قالوا الهجوم لا يعلق بالاراده ولا يؤكل الى اراده العدل ورد عليهم بأن الواجب إنما عليك بالشئ الذي يجب حفظه من الأحكام هي إذا عرفت تصلي فتوضأ فصلاه الظهر واجبه لكن تعليقها بالعبادة اللي بيان حفظها إلىك ما قولك الحين لكم الله وياه لكم ذلك الآن هذا اختيار يعني اختيار من سادة ولا يرضى رحمه الله وأنا في ظري أن الأدلة لا تنهض على الوجوه وجوه الأنفية وذلك بأن الأنفية ثم شرعت لأجل إظهار هذا النسوك ولم يكلف بها كل شخص شخص بعيده لكن مع اليسار فتأكد. يتأكد الثلية مع اليسار ومعنجده يتأكد ويكره وقد يأثن بالتهاول بها والاستمرار على ساقها وشيخ الإسلام وكذلك قرى عبد حنيفة لهم ادله كثيرة غير هذا الدليل من جملة أدلتهم قصة أبي مهدح ابن ليع لما ذبح قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات له فقال إن عزي عناك هي أحب إلينا النشاتين قال اذبحها ولا تجدي عن أحد بعدك فكانه فرأى أنها واقبة حيث أنه أزمعه من زمح لذلشاته التي نبحت أبل أن يصلي وأجاب بأن هذا إنما فيه طلب الهضر كأن أبا مهدت قال فاتني الآجر فاتني الهضر أريد أن أزمح أنحية بها عجر فقال ازمح هذه من جملة أذنتهم ما ذكرنا من قومهما وجد ساعة إلى آخر هذا أيضا قالوا إنه محمول على التشجيل وإلا فالأصل أن سنة لا يتوعد عليهم فهذا كل حال نرى أنها مؤكدة وليست بواجبة كما هو قول الجماهير. وهذا يقول هل أفلح إذا النفر تقضر يديها ورجليها أن تتركوا أن تتتحقق كيف شاءت وهل نسكها يعتبر تعذيباً لها أنا كل هل تذبح كالذبح المعتاد وإمساقها ان شاء الله ليس فيه تعذيب وكذلك إمساق يديها أو رجليها ليس فيه تعذيب التعليم يعني هي الآن سوف تتبح هذا لا يغضى إن شاء الله وأما تترك يداها والرجلها تنفل فإن في هذا المشقة على الذي يتولاه فالأولى إنساكها وراجعها وهنا سؤال الخارج يقول نرى بعض الشباب ما يقارب خمسه بالمئه ياتي الى المسجد ويجلس قبله للتحيه تحيه المسجد سنه مؤكده لغير اوقات النهي والله يرى أنه مؤكده حتى لاوقات النهي ونرى ان من دخل المسجد انه ياتي لهذه السنه المؤكده اذا جلس ما نرى انه اثر لكن فاته فضل الاخ خير، اقرأ الدرس منكم خير ايه ان شاء الله هل الشمس الاقعى من ذات النون قلت ليس له قران او غيره مننا نبا انه كله سواء وان وقع ذلك صدقه لكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حالك من شيء اطمين انا وجه المصادره فإلا فليس له يومية فيه فهي لحمه ولا في طيبه ولا في طيبه إن شاء الله يبني الحديث كان من يعني, يعني من بعد ذكر المثال يعني العادة أن الكامسين كذب يكون من له قروب وإذا كان صغير ما ينبث لكن ليس كل كذب كثير من الكبار الكبار في نجل ما ينبث له برون حتى ولو أسنع سوفي رجل الغرب يحذفت أحجره إن شاء الله هذه السنة مما له هل يجب أن يلعب يا هذه السنة فأيضا في, في بلده ما هو الأفضل يقوله <تصفيق> الأغفية بشيء زائد عن الحج فما دمت أنك تحجر من ماله الذين يتولون ماله عليهم ان لا ينسوهم من في هذا العام على غيره ولهم ان شاء الله هل يسمع هل يمسح على الارضيه يمسح على الارضيه ويقول انه بفلان وفلان ام انما الاعمال بالنجاح هل ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم انه يمسح على الارضيه ما أتذكر ما يدل على المسح على وحده مثلا لا فائدة من ذلك لكن أقول إن ذكر اسماء الذين يلبح عنهم هو الأفضل وإن اختبئ بالنية ان إن شاء الله هل يصل السواب بإكرارها بأخراج كيمة الأغفية؟ لا تذكر علماء على ان ذبحها افضل من الصدقه بثمنها قالوا لان فيه اختيار لهذه السنه ذبحها افضل من الصدقه بثمنها لان هذا عند الجمهور فيمن يقول انه اذا كان النفر في الثمن للفقراء اكثر فانه يجوز ان يخرج وان يتصدق بقيمه على من يكون انتفاعه بهاك لكن كل... لكن النساء إن إخياء هذه الشعائر وإظهارها في وقتها اتباع واقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذكر ما نفرح لعو الله الأفضلية لذلك المقر ما دليله على ذلك ما أن مسؤولة صلى الله عليه وسلم لبحك بشيء ذكر دليله هو ذكر الدليل وهو حديث أبي هريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي يذهب في الساعه الأولى مقاذبا لمدره لأنه متقدم ينقذ ان ينتظر الصلاه أربع ساعة أو خمس ساعه والذي يذهب ينتظر في الساعة الثانية مقاذب المقرة هو الذي في الساعه الثالثه مقدم كبشا فهذا دليل على ان الاجر على فاضل الاقدم كل كان عقدا وتقدم للمسجد فاجره اكثر فدل على ان تقديم نقره افضل من تقديم كبش تقديم بدنه افضل من تقديم نقره حيث جعل هذا التفاوض ذكرنا أن هذا يمن تقرب بها كاملة يبحى البدنة كاملة أما سبع بدنة أو سبع بقرة الصحيح أن الشات أغمر من سبع البدنة لما فيه من كونه إراقة دم المستقل ولأن الشات أميز وأطيب لحمة يقول رجلا وقت الإضحاء من يستطع أن يضحي لوجود من دعو الظروف هل يجوز يجدوا أيها الحباب خواتئياً أضحي لقل فات الأوال لكن إذا أرد أن يتصدق يتصدق بثمانع وله عدو صدق فتجي الأنصية عن جميعاه بيت بنا في ذلك الخدم إذا روى لعمم الحبيب بقوله عن طل وأهل بيته ولو كان بهم خدماً يعني المماليك العادة في ذلك الوقت يكون عندهم مماليك يخدمونه ولم يذكر انهم يستهلونه ليذبحون عنه وعن اهل بيته من اولاده وبناته وزوجاته ومماليكه ومملكاته اذا لنا سخط ان يضحك وكان منكرا هل يجب عليه رفيتين على مدهة الحنفية أم أن, أن هذا يعكب الوجوب هي صحيح أنه لا يعكب الوجوب وأنه يكفي واحدة ويستركوا التشريك وهي بقرة أو ناقرة واحد من المستركين يريدوا سبعه للأكل هل يصح هذا؟ لا يصح. يعني القصد ان تنعم بدنه يحصل لك وبعض العلماء يقول أنه لا بد ان تكون كلها قربه لأن الذبح لها لاجل انها طاعه قربه فيمنعون ان يدخل فيها احد يستفيد كمثلا خمسه يريدونها قربة انفه واثنان ياخذون اللحم ويبيعونها قصابين مثلا فيقولون لا يجب لا بد ان تكون كلها قربة لكن لو كانوا واحده واثنان يريدونها كلحم لحم لبيته مثلا او لضيفه فالصحيح لعل يجوز ان شاء الله إذا لك طعمها ارضيتي يوم أو يومين لتسامح اليوم اليوم ان شاء الله تقول ان القران لا يكون فطير وحمر الوحشيه له ما قولكم في حديث ورد ان اهلين من قبلنا ما اطعم قريه بقل من الأول فقال من اولي ان قال لا اجد ما اقرب قال كاتب ولا ابالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال فكأنه من قرب مدجاجا فكأنه من قرب مطرح بيره في الحديث وكذلك ما ذكر أن ابني آدم أحدهم قرب شاكرا وآخر قربا قصيلا من ذره دل على أن القربة هي صدقة فنحن نقول إن كلمة فالقربة تطلب على كل طاءة الصلاة تسلق قربة ان يتكرم بها إلى الله وانواع الصدقات قربة لكون أو غيرها فانتبر قربة للقربات فإذا الصحيح <تصفيق> أنه إذا إذا أردنا أن يتكرم بسم صدقة فنهو أن يتكرمه أن يتصدق به دجاجة مثلاً بلحمها مثلا أو بطير أو يستلم من بهم لحبنا يتصدق ويأتدر صدقة يسمي صدقة ولكن كلمة أنحية أو كلمة حديث لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام واستدلوا على تخصيصها بمهيمة الأنعام بجزاء الطيب ما يصح لهم بهيمة الأنعام والدليل قوله تعالى في تحريم قتل الصيد لا تقتلوا الصيد وان تنفروا فمن قتله منكم متعمل فجزاء من ما قتل فجزاء من ما قتل من النعم يحكم به لو عدل منكم هديا هديا كلمه هديا بعد قوله من النعم فدل على ان الهدي لا يكون إلا من الآن ولأن الله سمىه هديا لقوله تعالى هم استيسر من الهدي في هدية الإحصار أي نحسرهم هم استيسر من الهدي وفي هدية التمتع ومن تمتع العلقة إلى الهدي من استيسر من الهدي والسنة فكرت الهدي لانه ما يهدى ما يهدى إلى البيت والعادة ان الذي يهدى الى البيت هو بهيمة الانعام والدليل قوله تعالى لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي الهدي هو بهيمة الابن والبقر والغنم هذه هي التي تحلى فما دام كذلك نقول من باللحم المطلق ولو لحم الطير تعتبر قربانا وصدقه ولا تتبر هديا ولا تجيه الأنفية وأما الهدي والأنفية وأوثميناه قرمانا فإنه خاص ببهينة الأمام إذا أوصى وعليبيان وضحيانه بعد موته يبعو بذلك ذلك إذا كان له شيء من المال خلده فأوثية أو ثلث وأمركا لأن تضحي عنه فإنه ينتمر فانتذبح طرحية غلت هذا المال الذي أرصى به أما إذا كان قال يا أولادي لا تغفلوا عني لا تنسوني رحوا عني فأمر هذا يعتبر يعتبر منه وصية ويرتبر منك سبباً لابد الآن لا يرشت الجزار من جنها الجدار ما يعني ما أكبر أحد جديد يرشت الجزار من جنها وما لا في يمكن أن يسمع الحديث الذي هو إن الدم لا يتعمل الله في مكان قبل أن يتعاه الأرض فأرادوا أن يكون مرتفع حتى حتى يتأخر عن سبابها وصوله ولكن ليس لذلك أصر يقول هذه الأنفية التي تخضع للتقديم كله في أنفية عز الأضهر لحرية التصغف فيها يرى بعض العلماء أن الأخية إذا كانت انها أنها مهدوجة للجبرال لا تأكل منها بل تصدق لها إذا كانت نذراً ولكن يختلف النذر يعني ثارثاً يقول لا ينوي او يقول انها نذر ليه لاهل بيت او لجيران و تاره يكن لله او للمساكين فاذا قال ذلك من على ما يقول هل يستطيع ان يتمم من لم يتم يتمم له وهو صغير أن تسقط عنها الظهر يعني التميمة يعذرنا عن الحقيقة بالحقيقة إن شاء الله يأتينا فيها خاصة يرى من العلماء من يرى أنها تسقط إذا كذر الإنسان بلق وهي بالحقيقة واجباً عن الأدل هي الواجب الأدل إلا أنها على الأولى النفس مغضباً يقول هي أقطع النفس ولكن لا دليل على ذلك هذا كلها هي في مجال سلام إن شاء رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وشجر الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته, أليته أو اذنه للعموم أما إذا كان القطع دون نصف الأذن اجز ونصفا فقط يجي على المقدم وفوقه لا يجي وهكذا الخرق إذا ذهب يجي منها كالقطع وأما الشرق فيجيه ولو جاوز النصف وعن أبي راكع رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين موجودين فقلجين رواه أحمد هذا البحث فيما يجذي وما لا يجذي من الأضاحك والذي لا يجذي في الأضحية لا يجذي في الفدية الفدية التناتعي والفدية القران وكذلك في دم الجبران والضابط فيما لا يجزي أنه ما فيه عيب واضح ينقص جزءا منه أو ينقص قيمته وأما ما لا يعد عيبا فإنه لا يقدح فيه لا يقدح في من لأ فإذا كان مثل هذه الأشياء فإنها إن شاء الله مجيئة كما في هذا الحديث أنه عليه السلام ظحى بكبشين موجوعين والوجاء رض عروق الخصيتين وبطريق الأولى إذا كان خصيا مقطوع الخصيتين وذلك لانه قد يكون اطيب للحمه وعاده انهم يحتاجون الى قطع خصيتيه حتى لا ينزو على بقيه الدواب في وقت لا يريدون ذلك منه يحتاجون اليه فيجزي الخصي غير المجهود ثم سيأتي ويجزي الموجوء ويجزي ما قطع من طرف اذنه قليل اقل من النصف على الصحيح وكذلك من القرن ويجزي ما في اذنه خرق او او شق او نحو ذلك لأن هذا العداء يجعل علامة مميزة لها ولأنه لا ينقص الثمن ولا يتغير له اللحم ولا يكون ما يكون له تأثير فيها لذلك يباح ان شاء الله ذبحه. ان حسبت انه لا فيه خلل ولا نقص لا بينه المرض ولا بينه العور لان خسفت عينها ولا قائمه العينين مع ذهاب بصارهما ولا عجفاء وهي الهزيله التي لا مخ فيها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحه لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى أربع لا تجود في العوراء البين وعورها والمربة البين مرضها والعرجاء البين ضعها والكثيرة وفي لف والعجفاء التي لا التي لا تنظي رواه الخمسة وصفحه السندي والعوراء البين وعورها هي التي خطفت عينها وذهبت نص على هذه الأربعة الناقصة اللحم وقسنا عليها ما في معناها وقنه عن العوراء تنبيه على العمياء ولان العمى يمنع مشيها مع رقيقتها ومشاركتها في العلف والحاصل ان العيب الذي هو نقص في الخلقه او في الثمن هذا يدل على المنع من اجزائها ولعل السبب ان المنفق مأمور به يحتار من اطيب ما يجد وقد قال الله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون مثل انسان ينفق من خير ما يملكه ومن احسن ما يجده فالشيء الذي فيه نقص وعيب يتحاشى ان يتصدق به او ينفقه لوجه الله وكثيرا ما يذكر الله النفقة من الطيب أنفقوا من طيبات ما كسبنا ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والطيب يراد به نفيس المال وأفضله وقد ورد في الأطراف ما يحصها عندما عليه السلام سئل عن أفضل الأوضية فقال أنفسها وأغلاها عند أهلها فدل على أنها كلما كانت انفس واكثر ثمنا أن ذلك أفضل والمراض الطيب هو السالم من أمثال هذه العيو سواء وردت في الأحاديث أو انفقت بما ورد وقيست على ما ورد فهذه الخامة الأرض نص عليها في الأحاديث وانفق بها ما يشابهها مما فيه عيب معلوم أن ما كانت بينه العور أن ثمنها يخالف ثمن سليمة العينين وقد يعفى عما كان عما إذا كان ليس بالعور ولذلك قالوا بينة العور يعني واضحة دل على أن هناك ما يشبه العوار وليس به ويسمى البياض مثلا أو نحوه إذا كان في عينها بيعظ لا يمنع النظر فإنها كجز أما إذا كانت العوار واضحا من خسفة العين أو هنا بيعظ على سواد عينها بحيث لا تبصر بها أصلا فهي عوره وذكروا في العرج والضلع أن يكون واضحا وعرفوا بعضهم بان العرجه التي لا تطيق المشي مع الصحاح وذلك عيب ينقص قيمتها ولانها اذا كان كذلك لن تسر مع بقية الأغنام أو الإبل ونحوها ولم تشاركها في الراعي فكانت أقرب إلى أن تكون هزيلة ومع كونها ناقصة في القيمة وقد يكون أيضا ذلك العرج ونحو مرضا يفسد لحمها فيكون ذلك عيبا وخللا فيها وكذا اذا كان فيها مرض الامراض كثيره اذا كان فيها مرض واضح فانها لا تجيء. والحاصل أن كل ما كان فيه عيب واضح ينقص بالقيمة أو يفسد أو يقرب من إفساد اللحم فإنها لا تجي لا. ولا هكماء وهي التي ذابت فناياها من أصلها لنقصها ولأنها في معنى أجفاء يعني ذكر أيضا قياسا الهتماء التي ذهبت سناياها من أصلها عادتها اذا كبرت تتاكل اسنانها وإذا تاكلت من الكبر ثميت حتما ذهبت سناياها من أصلها لما بقي إلا إلا الأصول فقط أو نحو ولو قلعت قلعت عسناياها أو ضربت فانقلعت السنايا بدون كبر ولا وهي مع ذلك سليمه ترعى وتأكل فقال بعضهم إنها تجزي لكن الصحيح انه أنها لا تجزي لأنها والحالة هذه لا تستطيع الرعاية. هذا الغنم إنما تبعى بأسنانها تقطع العشب ونحوه بأسنانها وتأكله فإذا قلعت سناياه من آذان ضرب أو نحوه ما بقيت كالصحاح فانتجع بالرعي ونحوه فأرهنا من ذلك أن الأصل أن كل ما ينقص القيمه فإنه لا يجيب الأنفية عندنا مثلا يقول هنا إنها إنه نص أو ورد النص في العجفة التي لا تلقي والحقنا بها الحتم النقي هو المخ بعضهم ينص على الهزال يقول الحذيلة وبعضهم يصفها بالعجفة وهما بمعنى واحد وهي التي من ما, ما بقي فيها إلا لحم لا فائدة فيه وليس فيه شحم أصلاً ولا مخ ليس فيه عظمها شيء من المخ وقولهم لا تنقي النقي قيل إنه المخ مطلقا وقيل إنه المخ في العين فإذا وجد في, في, في العين شيء من الشحن والمخ فإنه يكتفى بها أما إذا وصلت الحال الى انه لا مخ في عظامها ولا في عينها فان ذلك غايه الهزال سوى ان كان لكباب او لضعف او لغير ذلك ولا عصمه وهي من كثر غلاف قرنها قياسا على العقبات يعني لما ورد ان ما العرضة هي التي ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها كذلك من كسر غلاف القرن القرن, القرن الشات يكون له علاث ويكون له أصل الغلاف منذل تغيط عليها والأصل هو العظم الذي ينبت في رأسها فإذا كسر الغلال أصبح ذلك العظم بارزا يتأثر بادنى ضرب وتتالم بادنى ما يلامسه يكون ذلك سببا لتألم رأسها وتألمها كثيرا يكون فيها عيب فلأجل ذلك ذكروا أنها لا تجزي ولو أن العظم عظم القرن لم ينكسر منه شيئا، إنما انكسر الغلاف كله منقلع وذكر أنهم ألحقوها بالعظبة التي ذهب النصف من قبلها بعض العلماء يقول ان قطع القرن او نصفه لا يضر كما انها لو خلقت جماء بلا قرن اجزأت وكذلك يقول في قطع الاذن او قطع نصفها لا يضر كما أنها لو خلقت صماء بلا أذن أو صغيرة الأذن أن ذلك لا يضر ويقولون إن هذا ما يفسد اللحم يعني قطع أذنها ما يفسد شيئا من اللحم لكن هو في الحقيقة عيب سيما إذا قطع أكثر من النصف فإن قطع نصف القرن يسبب بروز العظم عظم القرن، فتتألم بأبنى لنس أو بأبنى ضرب فيؤدي ذلك إلى مرض وقطع نصف الأذن أو أكثر يسبب أيضا تألما وقد يسبب قلة في الاستماع لأن عادة الدواب عند الاستماع أنها توقف أذنيها حتى تتنقف الأصوات إذا يكون هذا عيدا ظاهرا في سيما وقد ورد فيه حديث وهو الحقيقة سيما الاذن قد لا يخلوا بالثمن وقد لا يفسد اللحم لا يفسد اللحم لكن يمكن أنه ينقص من القيمة بواثقة أنها تكون وقليلة الانتباع بالسمع وكذلك انكسار القرن أو نصفه قد لا يفسد اللحم فيما إذا طالت مدتها انكسر وهي صغيرة ولكن قد يسبب شيئا من الألم فما دام أنه ورد هناك دليل وهنه عن العظبائي مثلنا ان ناخذ بهذا الدليل ولا ننظر الى التعليق الذين قالوا انه انها تجزي قالوا انه لا عيب فيها حقا وان هذا لا يعد عيبا وانه لا يضر باللحم ولكن نقول انه قد ينقص القيمه وانه قد يعد منقصا ومخلا بالصحه ونحوها ليجد ذلك نرى انه يتجنب ما كان قد كسر اكثر من النصف من الاذن او من القرن وكذلك غلاف القرن انه يجد غيرها ما سلم من ذلك ولعل في شرعية عدم الإجزاء محافظة أهلها على عدم العدف فإنها منذ أعرف أنها لا تجزي لم يقدم على ضربها ولا رميها بالحجارة ونحو ذلك وكذلك لم يقدم على شق اذنها أذنها قطعها إذا عرفوا أنه ينقص قيمتها وأنها لا تجي في الأضاحي لذا يحفظونها عن هذا العدس لذا الحاصل أن كل شيء يعد عيبا واضحا فهو مما لا تجي فيه في وما العيب فيه مما يتساهل ولم يرد فيه شرعا فإنه يتسامح فيه كما سمع لا. ولا خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنخياه مص عليه ذكرنا ذكره تقدم أن الخصية يجزي وذكر هنا أنه إذا كان قد قطع مع خصيته ذكره أنه لا يجزي ولا شك أن ذلك نقص كبير لذلك يجعله من جملة ما يخل بالقيمة لا شك أنه ينقص القيمة وأنه يعد عيبا مما إذا كان مجرد قطع الخصيتين رفض عروقهما رجع فقد ذكرنا أنه يجزي وأن النبي عليه الصلاة والسلام رحى بكبشين موجودين منذ قطع الذكر لا شك أنه يحصل منه ألم ألم في الكبش أو البعير أو نحوه والألم مما ينتشر في, الم... في البدن ويسبب مرضا فهو بالأشك غيب واضح ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها لحديث علي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن قال ابن مسيّد العض النص فأكثر من ذلك الله النتائي يعني الذي ذهب أكثر من نص أذنها أو قرنها هذه هي العظمة وتكلمنا عليها قريبا عندما ذكر العصمة وذكرنا أنها خلاف وأن الراجح أنها لا تجي الدليل والتعليل الدليل هذا الحديث الذي فيه النص على هؤلاء الاربع واما التعليل فهو ما ذكرنا من ان هذا قد ينقص القيمة وان لم يخل باللحم وانه يكون سببا في محافظه اهلها عليها وعدم عبثهم دوابهم ورفقهم بها قد ورد الأمر بالرفق بالحيوان ونهي عن تأذيته فذبت انه صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد كوي بين عينيه فقال لعن من فعل هذا وذلك لأن فيه هذا حيث يجعل هذا الكي بين عينيه وكذلك ورد النهي عن ضرب الحيوان يعني ضربا مؤذيا وعن الحمل عليه حملا مشكلا يؤدي الى عدم طاقته لذلك وذكر العلماء الرفق بالحيوان كذلك ينهى عن ايذائه بقطع شيء من اطرافه بغير حق بغير مصلحه كضربه مع احد قوائمه الى ان يصل الى العرج ونحوه او قطع اذنه او كسر قرنه او غط عينه أو قطع مشافله التي يرعى بها أو كسر أسمانه أو ما يشبه ذلك إذا كان هذا الشيء مما قد مما فيه مصلحه فقد يتسامح فيه يوجد بعض من الغنم تأتي من بعض البلاد الخارجية مقطوعه الاليه يقطعونها في سن مبكر عندما تولد ويريدون ان يتوفر الشحم في بقيه بدنها ما اختلفوا فيها العلماء اختلفوا فيها وكانهم الارجح انها مجزئه لان هذا قد لا يعد عيبا عند اهلها يفعلونه لمصلحة جمع الشحم او تفريقه بدنها دون ان يبقى مجتمعا في اليه فقط اليه الظائن ونفس الفقهاء على ان مقطع الذنب انه يجزي من الغنم ومن البقر ومن الابل لو قطع ذنبها وتسمى بترا أن ذلك لا يضر، لكن في الحقيقة أنه في الضأن أنه ينقص قيمة كثيرا فإن الذي ينزل به أضياف يفتخر إذا قدم الأليا إذا قدم ما ذبحه لهم بأليته ويحجل أن يذبح لهم تيسا أو نحوه فيظل على أنها أن كونها مقطوعة الأليا عيب لكن هذه المستوردة التي هكذا كانت منذ أن نشأت قطعة قطعت أليتها من الأصل قد يتسامح فيها فتجزي إن شاء الله كذلك ما كان ما يعني يوجد بعض الأغنام فيه فيها شيء من المخالفة يعني نوع من الظئم ليس لها ألية إنما لها أذناب دقيقه كأذناب البقر وهذه أيضا هكذا خلقت ولو كانت من الرام لا تجزي لانها داخله في بهيمه الانعام الاضاحي تجزي من كل ما هو من بهيمه الانعام التي سخرها الله تعالى وسخر لكم الانعام والأنعام سخر خلقها لكم بها دفء ومنافع ومنها تاكلون مثلما كانت داخلة فيما سخر الله وذلله له من بهيمة العام أجزأت على أي حال سواء ما تقلص ذنبه أليته في ظهره كالغنم البربرية أو كان ذنبه دقيقا يتدلى كما يتدلى ذنب البقر أو كان ذنبه معتادا أن أليته أو المعز التي معروفة أن ذنبها يكون ملتويا فوق وهدها الخل من بهيمة الإرهام مجزئا إن شاء الله وقطع ذنب البقر في الأصل أنه ما يخل باللحم وإن كان فيه منفعة لها قد ينقص في فيه مصلحه لا لان ذنب البقر وذنب الابل فيه انها تذب به عن نفسها وتطرد عنها الحشرات التي قد تؤذيها ونحو ذلك فيه مصلحه ولكن لما كان يعني نقصه شيء يعني يسيرا تسامح وقالوا تجذي البترة مقطعة الزناد كما تجذي إذا خلقت بلا زناد إذا على كل حال ما كان أكمل فهو أفضل أثيما إذا كان في الناقص فيه خلاف عند هناك من لم يجوز التضحية به ما أعلم من ذلك كله أن النفقة يستحب أن تكون من نفيس المال وأفضله. وهذه الأضاحي نفقات يتقذب بها إلا الله. الله الله وسلم وبارك على رسول الله. الأسئلة لا حكم من حجم التمتعا وذابح ضغبريا لا يدري كم سنه هل يجي ذلك وإذا لم يجيه ماذا عليه يظهر أن الجواب البر يعني الأغنام البربرية أنها في الغالب قد تمت السن المجزئة ما يدخلها في المملكة إلا بعدما تبلغ سنا تقارب فيه أو يكون لها قيمة ما يدخلنا البهم الصغير هذا هو الاصر وهذا ان الغنم التي هي من الضئم يكتفى بها بستة اشهر هذا يعرف هذا الذي ذبح هذا البربري يعرف انه قد بلغ ذلك اذا كان له جرم متوسط او كبير على كل حال خاف أن يكون سنه دون الستة أشهر فلا يجزيه بل يربح بدله ولو قد فات وقته وإذا غلب على ظنه أنه مجزي كفى ذلك إن شاء الله يقول هذا إذا عهادة الثنايا تبقى الأغراس وتستطيع أن تأكل فهل تجزي الصحيح أنها لا تجزي كما سمعنا لا نوع من أن التي تأكل عليها أنها باقية ولكن أولاً ذهاب السناية يعتبر عيباً يخل بالسمك ينقصه وذانياً غالباً أن ذهاب السناية يكون من الكبر وكبر الشاة او الدابة يفسد او ينقص قيمة لحنها فما دام كذلك فلا تجي سيما وقد ورد فيها يعني انها عن العجفة ولا شك ان هاتنا تكون شبيهه بالعجه يقول لماذا تعممون عدم اجزاء الاغصيه في كل ذات عيب منقص للثمن مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص الا على سته عيوب ولو شاء لقال تحل من لو قال كل ذات عيب وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكمشين خصيين وهو فيه وهو عيب منقص في الثمان وكذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام والمريضة البين مرضها أن المريض غير بين مرضها والعورة غير بين عمرها تجزي وهو عيب منقص في الثمان لهذا السائل كأنه ما كانع بكلام الفقهاء، ولا كان ب أن يقاس بالأحاديث أو بالعيوب التي وردت الأحاديث ما هو مثلها أو ما هو أو ما هو أكثر منها عيبا وتأثيرا فنحن نقول إننا إذا تاملنا العيوب التي وردت في الأحاديث وجدناها أكثر من ستة مثلا في أحاديث عليه السلام نوعا أو ذكر المقابلة والمدابرة والخرقه والأحاديث العظبة ونحو ذلك هذه عيوب عيوبها منقصة ولكنها قليلة التاثير فلما ذكر هذه العيوب التي هي قليلة التاثير عما وقلنا كل عيب ينقص بالثمن فإنه قد قصده وإنما أراد وإنما أراد ذكر الأمثلة هذا من جهة ومن جهة ثانية علوم الحديث الذي ذكره هذا السائل وهو المريضة فالمريضه البين مرضها فإن هذه الأشياء تعتبر مرضا بينا يعني قد يعتبر النقص والعيب مرضا وإن لم يكن هناك تألم ليس المرض مجرد الألم بل كل ما هو ما هو ما فيه نوع من التألم أو نوع من المرض الذي قد حصل به تألم يلحق بالمرضة فبكل حال لو مثلا اقتصرنا على العيوب التي وردت في الاحاديث لكانت كافيه وما الحقوا بها الا ما هو اولى منها فمثلا ما ذكر العمياء ذكر العوره فقالوا الحقوا بها العمياء لانها عوراء وزيادة وذكرها العرجة التي بها ظلع وفي طريق الأولى إذا كانت مقطوعة اليد مقطوعة اليد أو الرجل لا تمشي إلا على ثلاث ما يقال لها تعرج عرجة إنما يقال لها مفقوده احد الأعضاء وذكر مثلا الخرقاء التي شقت اذنها ولم يذكر ما اذا قطعت الاذن من اصلها كلا فبطريق الاولى وهكذا فالأشياء التي هي اولى من المذكوره تلحق بها وزياده وهذا يقول ما هي البترة قلنا إنها مقطوعة الزنب وهل تجد من سقط شعرها بحلاقتنا وغير ذلك هذا من الاعراب يجزون شعر الدابة كالضائم والمعز ينتفعون به عندما كانوا ينسجون من الشعر أكسية أو هرشان لكن لو كانت محلوقة بأمواس فهذا الحقيقة ما دامت كذلك يعتبر عيبا لأنه قد يحصل تمزق في الجلد وتأثر فإذا نبت ولو قليلا أجلات إن شاء الله وهذا يقول نفائدة في الجمع في حديث عبي رافع بين العرجة والخصاء بين الوجاء بين الوجاء والخصاء ألا يكفي ذكر الخصاء عن الوجاء لأن كل خصي موجود وزيادة الصحيح أنه أن هناك فرق بينهما فإن الوجاء ليس هو قطع العروق إن هو رضها رض عروق خصيتين ورضهما يضعف الشهوة رضت خص... عروق خصيتيه ضعفت شهوته فلا ينزو على الدواب وبعضهم لا يكتفي بذلك بل يقطع الخصيتين حتى لا يحصل لزو الأصل لأنه يقول يمكن أن الرب قد يبرأ في حين من الأحيان ثم يعود فبينهما فرق كأنه قال الخصاء الذي هو مقطوع وكذلك الوجع لو قال الوجع لو اقتصر على الوجع الموجود فقد يقال أن الخصي يجزي أن الخصية لا يجزي مهلا لأن هذا لا عيظ ظاهر فلما ذكر أنه يجزي الخصية ويجزي الموجوء دل على أن كل هناك فرق بينهما قد يكون قد قال يجزي الموجوء لأن خصيته فارزتان موجودتان وليس فيه نقص فإذا قطعت ما يجزي وقد قالوا يجزي الخصيب ولا يجزي الموجوء لأنه قد يتألم ويمرض لذلك نص على هذا هو الأقرب يقول استدل المؤلف على عدم انزال الأرض الذي ذهب قرنها أو اكثره وقاس عليها العصماء بحديث علي وهذا الحديث قد قال عنه الألباني إن ذكر الأذن قد ورد في عدة أحاديث فيرتقي إلى الحسن وأما ذكر القرن هامونكب قد ورد في طريق ضعيف جدا والطريق الثاني ملي ويسجاب الجعفي قد كذبه الشعبي نقوله ورد ايضا احاديث في ذكر العظمه وذكر مفقوده الاذن او القرن ومن جهة يعني مجموع الاحاديث قد يبلغ درجه الحسن وإذا كان هذا الحديث حديث علي ذكر القرن فيه يقول انه منكر يتايد ايضا بالحديث بالطريقه الثانيه يكون من مجموع الحديثين ما يتغطى الى الحسن او القبول واذا لم يكن ثابتا فنقول انه داخل في العيب انه عيب واضح وانه تالم تالم الشاه او العنز اذا كنت سيراقبنها أشد من تألمها إذا قطعت أذنها فلما ورد النص على الأذن فبطريقة الأولى أرقا لا ما إذا سقطت سمائها بكسر منحوه ذات في هذه الحالة تجيء رغفية بها خاصة إذا كانت رحى بها بوقتها في العلة الزائدة من لحمها ذات الجيء أنا ذكرت أنها إذا كسرت السناية باعتداء بضرب رميت بحجر أو غربت بعصا أن ذلك عيب وتقدم لنا أنها إذا تعينت ثم تعيبت أنها تذبح وتجيب فإذا كانت تعيبها بهذا الكسر بعدما عينت اي لا يضر لانها قد أخرجها من ملكيته فاما اذا وجدها مكسوره الثنايا فان ذلك عيب كيف ترى؟ لا تستطيع ان تقطع الراي لا شك ان ذلك عيب والمستقبل المستقبل يخل بلحمها من ذبح شيء من أصلاف غير المجدئة لجهل أو نسيان سواء في الهدي أو الذبيحه أو الذبيحه ذالي يجيء ذلك الزبيحة إذا كان يريد ذبيحة اللحم فالذي يذبح للحم هذا يجري وإذا كان يريد الأنخية أو الهدي فنقول إذا علم فان عليه اذا كانت واجبه ان يذبح بدلا لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان المطلوب منه ان يبحث ويسال فاذا قدر انه تساهل وذبح ما لا يجلي ثم علم وجب عليه ذبح بدلا والله آه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويسن نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى فاذكر اسم الله عليها الصواف أي قيام حكاؤ المخاري عزبات رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه اتى على رجل قد أناخب ينحر ينحرها فقال ابعتها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم مستفق عليه هذا هي كيفية النحر والذبح وما يجزئ من ذلك والأفضل منه ومعلوم أن الذبح يحصل بإراقة الدم من المنحب على أي وجه كان وله شروط لم تذكر هنا للذبح شروط ذكرت في كتاب الأطعمة في آخر الكتاب ولكن ذكروا هنا بعضا منها استطرادا يعني او او شيئا خاصا بالذبح الذي هو قربان وذلك لان الذبح ذبح هذه البهائم التي سخرها الله وذللها وقد يكون قربانا وطاعه كذبح الهدايا والاضافه وقد يكون عادة كذب في اللحم للأكل، وقد يكون نصية كذب في كذب في غير الله، كذب في هذا كذب إلى معبد غير الله، فنحن إنما نحتاج إلى معرفة لا يكون قربه. ما يكون قربة وهو ثبث هذه الهدايا والاضاحي والفديه ودم الجمران وما أشبهها الكيفية ثبثها تختلف باختلاف نوعها فذكر أنه في الإبل الأفضل أن, أن تكون قياما ويستدل بالآية التي سمعنا قال تعالى وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ البُدْن نعرف أنها ما كبر بدنه من بهيمة الأمعام وذلك في الإبل خاصة ولهذا تسمى بُدْن واخذتها بدنه فاذكروا اسم الله عليها صوات يعني قالوا إن هذا عند النحر ومعنا صواف فأنهم كانوا يصفونها صفا ثم يذكرون اسم الله تعالى عند الذب وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نحر بيده في سنة حجه الوداع ثلاثا وستين نحرها بيده وذلك يدل على أنها كانت قياما فهذا هو الأفضل أن ينهرها قياما والنهر خاص بالإبل وأما غير هذا انه يذبح وفق بينما ينهر ما يذبح أن النهر في أصل العنق والذبح في أصل الرأس ويسمى أن تكون معقولة يدها اليسرى معقولة العقل هو أن تثنى بيده ثم يربط الزراع في العبد تربط بحبل ويسمى ذلك الحبل عقالا العقال هو ان تربط اليد بعضها باب في بعض ان تهنى اليد او الرجل بعضها باب في بعض الغالب انه يكون في اليد وأما القيد فهو ربط احدى اليدين او الرجلين في الاخرى كما هو معروف فيسال ان تكون معقوله يدها اليسرى ثم بعدما تنهار عادة انها تسكن قال تعالى فاذا وجبت ذنوبها يعني ثقفت على جنوبها بعد النهر فكل منها وأطعم القانع والمعتر هذا هو السنه وكما سمعنا من قصه ابن عمر لما راى رجلا قد اناخ بدنه لانفرها فقال ابعثها يعني اقمها قياماً معقلة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل الواقع الآن من أكثر الناس أنهم ينخونها يذبحونها وهي مناخة وذلك مجزي ولكنه خلاف الاولى وقد يعتذرون بأنهم يخشون أن تهرب أو تتفلت أو تنزعهم ولا يستطيعون إمساكها أو ما شبه ذلك معلوم أن الأبل فيها قوة ومناعة فإذا طعنت فقد فقد تتطفل وتتحرك. ولا, ولا يستطيعون ولا امساكها لكن هي بحاجة إلى من يمسك رأسها جماعة يمسكون رأسها بحبال وآخر أيضا يمسكون بقوائمها لخافت أن تهرب أو يتولسكون منها برباط أو ما شبه ذلك حتى لا تهرب. وبكل خالة فإذا تيسر نحرها وهي بقيام فهو الأفضل فإن لم يتيسر جاز إناختها ونحرها وهي مناخة لأن ذلك قد يكون أبلغ في إمساكها حيث أنها إذا أنيخت ربطت قوائمها ومسك رأسها وقل أيضا تلويفهم بدمها وكان ذلك أيسب يفعلون ما هو الأفضل وإذا غلبو فعلهم هو الأيسر وذبح البقر والغنم على جنبها أيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وضح النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء ذبحهما بيده متفق عليه اما البقر والغنم فانها كما عرفنا تذبح ذبحه بقول هذه الايه تذبح والذبح هو قطع الراس من اصل الراس يعني لا من اصل العنق الذبح يكون في اصل الراس والنهر يكون في الوحده التي بين العنق والنحر فالنحر خاص بالابل وقد يلحق بها ما له رقبة طويلة كالنعام وأما ما سواها فإنه يذبح ذبحا بهيمة الأنعام البقر وأفضاء المعز والصيد كل الضباء وما اسمها تذبح ذبحا اجاز كثيرا من العلماء يعني ينحر المذبح ويذبح المنحوخ فلو نحرت الغنم في اصل العنق او البقر جازه وذلك لان الرقبه كلها محل للذبح وكذلك لو نحرت, لو نحرت الصيود ونحوها وكذا لو ذبحت الابل في اصل الراس اجزء ذلك ان شاء الله لأنه محل ذبح القصد من الذبح اولا اراقه الدم وخروجه باندفاع لان بقاء الدم فيها في عروقها قد يفسدها والدم ضار وهو محرم شرع نحرها او ذبحها حتى يخرج الدم من أماكنه باندفاع والقوة وحتى لا يبقى شيء في بدنها من الدم فيبقى اللحم طيبا ومعلوم أنها إذا سبحت من أصل العنق أو من أصل الرأس فإن الدم يخرج عادة وقد اعتبر بعض العلماء خروج من المعتاد الذي يندفع اندفاعا على مبتان على أنها مباحة ويحصل ذلك في المريضة إذا عذركت في آخر حياتها وذبحت ولم يتحرك منها شيء فهل تباح أم لا تباح No, no, no, no.